جاتنی الاخبار في وسط السبوع وانتهى فكري مع اخبار وضاع جاتنی الاخبار في وسط السبوع وانتهى فكري مع اخبار وضاع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 ما تتمي وانطفت ذيك الشموع وابتدا حزني بأيام وشاع ما تتمي وانطفت ذيك الشموع وابتدا حزني بأيام وشاع ما هنالي زاد ورقاد هجوع عيش فيهم واكدار صراع ما هنالي زاد ورقاد هجوع عيش فيهم واكدار صراع المصايب جاتني من كل بس موتك يا حياتي لي ضياع المصايب جاتني من كل نوع بس موتك يا حياتي لي ضياع كن ساعاتي بعد موتك سبوع و الثواني کنها موت وداع دع کنی بعد موت کسبور و الثواني کنها موت وداع بعد موتك هلت عيوني دموع كن دمعي بحور أحزاني شراع بعد موتك هلت عيوني دموع كن دمعي بحور أحزاني شراع صرت من دنيا إياي دنيتي بعدك حسايف والتياع صرت من دنياي يا يمه قنور دنيتي بعدك حسايف والتياع أمي مريم يا بعدك في حشا يو في حصون مريم يا بعد كل الجموع في حشا يو قلاع، حصون وقلاع. يا قمر عمري يا شمس الضلوع يا حنين القلب دمر عمري يا شمس الطلوع يا حنين القلب يا نور شعاع جعل ربي يرزقك ذكر الرب في جنان الخلد جنات مساع جعل ربي يرزقك ذكر في جنان الخلد جنات وساع بين أنهار وأغصان فروع عند ربي خالق الكون المطاع بين أنهار وأغصان فروع عند ربي خالق